الله خالق كل شيء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 gan sâu you <laughs> كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمرون فَاعْبُدْ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْهُ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ وَلِكَلَ إِنَّ الشَّرَّ لَا يَحِلُّ بِمَنْ عَمِلَ كَوَلَنْ تَكُونَ نَوِ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّغَافُ بدھ دری اب بہان کلا دیجیے ya an بہ ن ہوں کو لیا علیکم شلام والا کو دئی نم کو پڑ بل الله بدھ شبہ شبہ شہ ن ہوں شری في, في سم ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ونفخ في الصور ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء مل گ في خفيه اخره فاذا هم قياموا فیو فیل اور ثم نفخ فيه <تصفيق> أخرى فإلا هم في خفيه اخره فاذا هم قيام يوم يغورون واشرقت الأرض بنور ربها قتل الأرض بنور رب راب ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وأشرقت الأرض بنور ربها وأوضحها and death کبھی آئی کلینک فرو علا جہت عید جی ہت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم ألم يأتكم رسل تیئر کم اُن کم لیک وسیع کلینکثرو علا ج قوم خزمه تورى ألم يأتكم رسول منكم وقال لهم خزمه کم لم لم وتكلمت العذاب على الكافرين قيل ادخلوا ان باب جهنم ما خالدين فيها فبسمت وَالْمُتَكَبِّرِينَ وَإِنَّ قَلِيلًا <تصفيق> الَّذِينَ يَتَّقُونَ رَبَّهُمْ <تصفيق> إِلَى الْجَنَّةِ زمارا Oh yeah. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتٌ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَسِيقَ الَّذِينَ تَقو رَبْ نَفُومُ إِلَ الْجَنَّةِ نَزُورَا زن چل انت حيث نشأ ثنيا ما العاملين دل گل کو ن سنل کو نکل جنتی ہر سنس ن ملی سن س سو نشین ملی و چلتا يسبحون يسبحون بحمد الرب بهم وان ترى من حول يوسم بحنا في حمد رب بيوسم بحنا في حمد بينهم بالحق وقيلا الحمد لل سک ملادی